اجلوا النوم والله اجلوا النوم وحر الشمس غير الزفر شباب شباب هاي فاطمة فاتحة سجل هواك وبو صالح ايضا يسجل يلا شباب خلنقرأ سوى شباب يغربت لي سمعتي وين اماما ماما ماما ويا ابو علي ليش ما, ليش ما تقرون شباب, شباب؟ ليش, ما, ليش تقرون؟ ما تقرون بويه ثوابين تحصل ثوا ثواب القراءه وثواب البكار <تصفيق> وين تجرب وجلي سمعتي والله وجرب وجلي او الولي متوسد يدي. بعد شباب بعد آه العالم كله يتفرج عليك العالم يتفرج عليك اقرا اقرا اقرا آه آه آه آه آه ايه, ايه شوف زينب يلا اقرا زينب, زينب يا جرح يا جرح يلا, يلا, يلا, يلا شباب شيقلها الحسين يقل حق الجري يحكي الجرح بعضه ضايعه والله عمي عمي يا ابو عبد الله يلا شباب هاي فاطمه تسجل هاي فاطمه تسجل يقلك الجري اي كل جرح بعضه ضايع والله عوفه بس جرحه بقلبه ها شو تقولون شباب شو تقولون شباب فين راسك زينب هنا شو زينب, زينب, زينب, زينب, زينب, زينب يلا اقرا يا يا تعالي, تعالي تعالي تعالي تعالي ابحثي لي سجليها يا فاطمه سجليها يلا شباب والله تعالي اي, اي, اي تعالي تعالي ابحث لي بعد بعد والله تعالي شوف قرب ولا زال والله سوت بحالي اي سوت بحالي كلكم تقرون شباب كلكم تقرون بويا حتى انت اللي تشاهد بالتلفزيون اذا تريد حاجتك تقضى في كل مكان اللي يريد حاجته تقضى خلي اقرا ويانا تقل همو مو بعيد تراني يا امو بيت الدعاء بيت الدعاء. والله مو بعيده, مو بعيدة، تراني يوم والله مو بعيده حسين من حزه وين راحت زينب يلا شباب بيت الدعاء الدعا زينب وين راحت المره راحت رايح العباس زقله انا رايح العباس العب زقله العب نومك يا اخويا نومك بيت للزهراء بيت للزهراء انا الوالده يحزين يا ابني لقضاء الحوائج انا الوالده انا الوالده يحزين يا ابني يا ابني شباب انا الوالده يحزين يا ابني Walla yabni w yared